إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَرْهَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا فَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَحْكُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إدْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعِّظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ هي 124. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 125. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ